بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاه يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره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 صَبَّ بَنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ يوم يقبل البغء من اخيه وامه وابه وصاحبته وبريه لكل امرئ منهم يوم عيد شنو يومي وجوه يوم عيد مسفره ضاحكه وأجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة